Al-Faul-Bas Lati Gassar Fli Nusra Al-Mablu Wihfad al على ام حزن وريح المنايا جت مقبله وذكرت على الموت تسل فاطمه توصي حبي حسين وبالعائله ابو فاضل ملايب خل على حسان دا غدر حاطته عساكر همو خي يا من كربله يجري دمي ومهجتي ترى روح روحي واني احملاء كسر ضلعين سيني همي وباس اذكر اهدمي عاني له اهملاء اغرق بي دمعي واضضلع مهشوم يا ابني يا عبا حامل الماظلوم يا ابني يا ابني يا عبا يا الصور في صورة الماضي وحفظ الحاره ما عاد تشوفه يا دنيا يا عبا والله <تصفيق> والله صيقمارها اله حاضنا تناظر جماله تهل الجمال وساعت رحيل لمرحاينا وتفلياتنا لفاها وزينب بقت بقلب ساكنه اتوفى برا صار خير يتامى وحرا وجسم الولي وغفت عاينه عيلم عدها امي البنين وخبا مثل هاجر يبكي القوا مؤمنه مثل ها ابد وجن ساكله ابن هالب فاطمه تقدمه كربلا بها والوعد محتو وبأربعاتها نصرة الماظلوب يابني يابني يا عباس يا أولادي يا عباس يا أولادي يا عباس يا أولادي عباس multimass, атив福, mulия, maaf the maaflu, maaflu, inguan, mailhe 18, maaflu, قف يمها عباس ومدل تشوف ندري يما الارضي الچ فاطمه ندري يما اصباق <متصفيق> سيوف العدا وزنا بيوم مريب يا اذا اخو يراه انخجي البعاة عين من فاطمة وقف يمحى يسمى انين القلاص سكننا تظل وافيا عمر هاشم مولى الزمان وخادم لزماني اريدك ناديت بهالياه يا ابو مر هاشم ناصر يا ابني يا صرفي نصرة المغلوب واحفظ الحورة لا تشوفي رمو يبني يا عبا إلى الشاعر الأستاذ عبدالجفار أبو فرام